الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللباس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير الحرير معروف وقيل سمي بذلك لخلوصه لأنه يقال لكل محرر يقال لكل خالص يقال له محرر هكذا ذكر بعض أهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير حمله عامة أهل العلم على الخالص منه وأما ما كان مختلطا بغيره فهذا قد اختلف فيه اختلافا معروفا هل المعتبر بالغاء هو الغالب وكيف يعرف الغالب هل ذلك بمرأة العين بالنظر بحيث إن الظهور في الرؤية يكون هو المعتبر في الحكم فإذا كان الظاهر منه هو الحرير في الأغلب فإن ذلك يحرم عند بعضهم هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وبعضهم اعتبر الوزن قال وزن الحرير ووزن المادة الأخرى قبل أن ينسج معه فالغالب يعتبر بالوزن وليس بالظهور وهذا على كل حال قال به بعض أهل العلم وابن البر رحمه الله ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعه أن المحرم هو الحرير الصافي الخالص الذي لا يخالطه غيره وأما ما كان مختلطا فإنه يجوز ولهذا نقل أبو داود صاحب السنن في سننه عزى إلى جماعة من الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخز واحتج بهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله لأن ما كان مختلطا فلا مانع منه لأن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز والخز هو ما كان مختلطا يقول المانوسج من الإبريسم مع الصوف وبعضهم يقول الإبريسم مع الوبر والإبريسم حرير بل هو من أحسن الحرير ومن أهل العلم من يفرق بين سدى الثوب ولحمته السدى هي الخيوط التي توضع طولا تعرفون النسيج توضع خيوط الآن في يعني الذين يتدربون مثلا على على النسيج يضعون خشبة مستقيلة مثلا يضعون فيها مسامير في الأعلى وفي الأسفل ثم يضعون خيوطا ثم يبدأون ينسجون بين هذه الخيوط في ثناياها هذا الذي ينسجون به هو اللحمة يعني يأتون بالصوف مثلا وينسجون بين هذه الخيوط عرضا هذا يقال له لحمة وهذا الذي يظهر للعين هذا الذي يمكن أن يشاهده الإنسان نعم والسدى هي تلك الخطوط الطولية التي تبنى عليها اللحمة فمن أهل العلم من يقول إذا كان السدى من الحرير فلا بأس لأنه غير ظاهر وأما اللحمة فإنه لا تكون لحمته من الحرير على كل حال كانوا يلبسون الخز والخز ما كان سداه من الإبريسم من الحرير وأما اللحمة فتكون من الوبر أو من الصوف أو نحو ذلك وعلى كل حال هنا يقول لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لا تلبسوا الحرير لاحظ هنا الخطاب بصيغة الجمع لكن هذا متوجه إلى الذكور دون الإناث فالتحريم تحريم الحرير إنما هو على الرجال أو على الذكور نقول على الذكور خاصة لأن الأطفال ينبغي أن يمنعوا من ذلك كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين كانوا يمنعون الصغار من لبس الحرير ومن لبس الذهب ويكون ذلك متوجها إلى الولي الصغير لا يمكن من لبس التصاوير أو يمكن من ألبسة غير لائقة يتشبه فيها بالكفار أو نحو ذلك والذي يقوم عليه بذلك هو وليهم. ولهذا جاء عن النخعي أنهم كانوا يخرقون الدفوف بأيدي الصبيان. ما يقول هؤلاء صغار؟ غير مؤاخذين. هو نعم غير مؤاخذ، لكن ينبغي أن يلبس اللباس اللائق ويحمل على الأمور الجائزة دون مقارفة المحرم. فالنهي هنا متوجه للذكور وفي يدل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل على حل لإناثهم وهذا مخرج عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح وكذلك حديث عقبها بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور أمة حل لإناثهم ومخرج في مسند الإمام أحمد رحمه الله وإسناده حسن فهذا هو المحرم من الحرير إنما يحرم على الرجال دون أو على الذكور دون الإناث مع أنه من أهل العلم كما سيأتي من أطلق تحريمه على الرجال والنساء على كل حال ما الحكمة من تحريمه على الرجال دون النساء ما العلة من أهل العلم من يقول لأن النساء لضعفهن لا يصبرن عن الزينة والحرير والحرير من أعظم الزينة ورخص لهن من أجل ذلك لضعفهن ومن أهل العلم من يقول إنه أبيح لهن لأن غالب ما يطلب من الزينة في المرأة إنما هو للزوج فأبيح به لذلك من أجل أن تحظى عنده ويمكن أن يقال على كل حال لما كانت المرأة محلة للزينة لذقتها وتعطفها وتكمل بذلك فإن اللائق بها أن تتزين بالذهب والحرير وما أشبه ذلك كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر أما إذا كان أما إذا كان الجمال موفرة كحسنك لم يحتج إلى أن يوفر, أن يوفر. وذلك لو أن جاء أنه جاء رجل لابس قلادة لثوب حرير نعم وحاط حمره فهذا يكون ممجوجا خلال الفطرة فجمال الرجل وكماله هو في رجولته وخشونته التي يباين بها الأنثى أما الأنثى فجمالها في ضعفها ورقتها وتأنثها ولهذا يقول الشاعر بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب هو يمدح امرأة بنت اتهمها أهلها بريبة وهي منكسرة وضعيفة وتبكي ولا تعرف كيف تجيب ولا كيف تعتذر عن نفسها فرأى هذا الشاعر فشده ذلك هذا الضعف فيها والعجز والعين فما دحها بهذا بنفسه وأهلي من إذا عرضوا له لكن هذا بالنسبة للرجل يعتبر من العيوب بلا شك نعم فالمرأة زينتها ولذلك يضرب بها الحياء يضرب الحياء بالعذراء في خدرها فحينما تتزين بالحرير وتتزين، يكملها ذلك ويجملها ويجعلها أكثر بهاء وحضوة عند الزوج وأما الرجل فإن ذلك لا يليق به نعم فلا يحسن منه المبالغة في الزينة وقد تكلم أهل العلم على تعليل تحريم الحرير أيضا على الرجال فبعضهم يقول لما يكون فيه أو يبعث عليه من الخيلاء والزهو وهذا شيء محرم أو لكونه ثوب رفاهية تنعم زائد فيليق بالنساء أو لأنه من ثياب المشركين أو لما فيه من الشرف والتضيع للمال فرخص فيه للنساء لما يحتاجوا إلى الزينة في حقهن ومنع منه الرجال وعلى كل حال الرجل لا يليق به أن يلبس الثياب الرقاق التي لا تصلح إلا للنساء وهي ثياب الحرير ناعمة لأن الرجل لأن طبعه يجافي ذلك ويخالفه والله تعالى أعلم طيب إذا كان هذا في لبس الحرير نعم هنا يقول فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وفي آخر الحديث عند النساء زيادة مدرجة من قول ابن الزبير ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير وجاء نحوه أيضا عن ابن عمر لكنه موقوف ليس من الحديث مرفوع طيب إذا كان هذا حكم لبس الحرير ما حكم الجلوس عليه لو إنسان جعل له من ضده أو فراش أو أريكة أو نحو ذلك ونجدها بالحرير هل يجوز هذا لو جعل له فرشة يجلس عليها هل يجوز هذا نعم لا يجوز لا يجوز لماذا لا يجوز عليه حديث أنس قد يسود نعم. لنا من طول ما لبس حديث أنس الذي مضى معنا نعم قد في الحصير الذي قد يسود من كثرة من طول ما لوبس. ذكرنا هناك بأن مثل هذا سود من طول ما لوبس أن ما يجلس عليه يقال له لباس يقال له لباس هذا وكذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه نوفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أنه نهى عن أنهى أنه أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه هذا نص صريح وأن يجلس عليه وهو مخرج في الصحيحين وأن يجلس عليه واضح لا فرق بين ال... أن يلبسه الإنسان سواء كان ثوباً أو طاقية أو غترة أو سراويلات أو أن يفترش ذلك ويجلس عليه، لكن من أهل العلم الرخص أن يكون ذلك في حشوي الفراش لأنه غير ظاهر. وعلى كل حال، طيب طالما أن القضية تتعلق لبس الحرير، هنا مسألة. وإلا تكون في الحرير لكن أحاديث الباب قد يحتاج إلى التفكير بها من أجل الموضوع في اللباس وهو لبس الذهب الذهب يمكن يلبس ما أقصد أن يتختم الذهب سيأتي أو لبس السوار أو القلادة لا لا ثياب يمكن واحد يلبس ثياب ذهب كيف بالنسج تنسج طبعا الذهب الخالص ما يمكن ينسج به لأنه يتكسر ولكنه لا يكون خالصا يكون مشوبا ثم إن ذلك يكون من قبيل الطلاء على خيوط دقيقة فيطلع عليها هذا اللي يسمونها الزري وهو ليس ليس على وتيرة واحدة هو أنواع من أنواع فيها ذهب فعلا وغالية الثمن مثل الزري الألماني وهناك أشياء تايلندية تتغير تسود ليست جيد أو رخيصة جيد فالشاهد أن اللبس الذهب لا أقصد به الخاتم وإنما في الثياب أن تنسج الثياب منه ما من الحكم في ذلك؟ شيخ الإسلام التيمي رحمه الله يقول الأظهر جوازه ليس بإطلاق وإنما إذا كان بقدر أربعة أصابع أن هذا يجوز لحديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا إلا مقطعا والحديث ثابت صحيح خرجه أبو داود و الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله يقول بأن يسير الذهب في اللباس والسلاح يغتفر فيباح لراز الذهب وإذا كان أربعة أصابع فما دون والمقصود أربعة أصابع سواء قيل في الحرير أو الذهب المقصود طولا يعني ما هو فقط بهذا الحجم أربعة أصابع لا هذه أربعة أصابع الآن العرض يعني بحيث يكون من أول الثوب إلى آخر الثوب بقدر أربعة أصابع واضح؟ بقدر أربعة أصابع فهذا الزري الذي يكون في أطراف البشت داخل في هذا من هذا الباب مع أن هذا ليس محل اتفاق من أهل العلم من لم يفهم من الحديث ما فهمه شيخ الإسلام ومنهم من توقف فيه الشيخ عبد الرحمن من سعدي رحمه الله توقف فيه هذا النوع يعني ما نسجه بالذهب مثل البشت المنسوج بالذهب لكن ما كل زري يكون من الذهب هذا معروف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 فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم قوله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج سبب رود هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكذا عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة يعني طلب ماء يريد أن يشرب فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج إلى آخر الحديث وفي رواية في الصحيحين فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به غضب عليه ورماه به رماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن يسقيني فيه يعني قال رميته به بعدما أنذرته ونهيته من قبل. وفي لفظ فحدثه به. نعم. وفي لفظ فرما به في وجهه. وهذه الروايات عند أحمد. وفي رواية ما يأله أن يصيب به وجهه. وفي رواية فرماه به فكسره. وقال إني لم أرنه به إلا أني نهيته فلم ينتهي. وفي رواية إني لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل وفي رواية ولولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا هذا سبب ورود أو سبب إراد حذيفة رضي الله عنه الحديث وليس سبب ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير ولا الديباج الديباج صنف من الحرير بعضهم يقول الغليظ من الحرير يقال له الديباج وهذا نهي مع الحديث السابق لا تلبسوا والنهي يدل على التحريم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولهذا فهم بعض أهل العلم النهي المطلق عن لبس الحرير للرجال والنساء. أخذ من العموم في الحديث لأن مثل هذا التركيب الفعل المضارع مع لا الناهية منصيغ العموم. ولو أنه لولا أنه ورد في أحاديث كما سبق ما يدل على التصريح بجوازه للنساء لكان هذا الفهم متجهن. أن ذلك يشترك فيه الرجال والنساء وهذا القول أنه يحرم على الرجال والنساء من عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم كعلي رضي الله عنه وابن عمر وحذيفة وأبي موسى الأشعري وابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وهذا أئمة لا يستهان بهم صح النقل عنهم لكن الأحاديث السابقة مصرحة بجوازه للنساء يقول ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وهذا واضح وصريح والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء لأنه ما ورد استثناء ما ورد ما يدل على الجواز بخلاف لبس الحرير وعلى كل حال هؤلاء الأئمة الذين قالوا بأنه يحرم على الجميع ذكر بعض أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله أنه قد انعقد الإجماع بعدهم على أنه يحل للنساء دون دون الرجال نعم نحن ذكرنا التعليل تعليل تحريم لبس الحرير طيب ما تعليل التحريم للأكل في آنية الذهب والفضة كما أنهم اختلفوا في تعليل التحريم في لبس الحرير كذلك اختلفوا في تعليل تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة بعضهم يقول لذاتهما هذا النوع من المعادن النفيسة لا يجوز الأكل فيه وانتهينا نعم وبعضهم يقول ما أثمان فهذا يؤدي إلى نقص العملة والنقد في أيدي الناس إذا توسع هذا التوسع في الآنية وبعضهم يقول هذا في إسراف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء أو التشبه بالأعاجم قد يكون هذا أو هذا أو هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وليس ذلك من لباس أهل الإيمان وليس ذلك مما يتخذه أهل الإيمان ويتعاطونه في أكلهم وشربهم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقد جاءت حديث مصرحة بالتحريم واضحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة إنما يلبس الحرير من لا خلاق له يعني لا نصيب له ولا حظ عند الله تبارك وتعالى يقول الحسن البصري محمى الله بعدما ذكر هذا الحديث فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم وهذا مخرج في مسند الإمام أحمد ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز تعليق الستور على جدران من الحرير سواء كانت لوحة عليها رسمة أو كانت ذلك ستائر على النوافذ أو كان ذلك مما يغطى به الجدران فإن ذلك يحرم إلا الكعبة فإنها تكسى بالحرير وجاء عن أيضا ابن عمر رضي الله عنه وأنه قال يا رسول الله أو عمر كما في حديث أبي هريرة إنه طارد التميمي كان يقيم حلة حرير يعني للبيع عرضها ليبيعها فلو اشتريتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له ومخرج في مسنة الإمام أحمد كذا حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا ما يتعلق بهذا الجزء من الحديث حديث الباب وفي رواية وهم خرج الصحيحين وفي رواية مسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم الجرجر صوت يردده البعير إذا هاج يصدر من صوت معين من حنجرته في حال هيجانه وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة وهذا مخرج أيضا في مسند الإمام أحمد وكل هذه الأحاديث ثابتة ومن القيم رحمه الله لعله أخذ من مثل هذه الأحاديث تعرفون من شرب الخمر وماته أم يتوب أم يشرب من خمر الجنة وكذا من القيم يرى أن كل من عاقر شيئا من هذه الشهوات المحرمة فإن ذلك يكون نقصا في حقه في الجنة لكن هذا الإطلاق لا يخلو من إشكال فهذا يتوقف على النقل والله تعالى أعلم فلا نقيس نقف عندما وردت به النصوص فهذا الحرير من لبسه ماته يلبس الذهب الخمر لكن أن نقول مثلا أن الذي يزني مثلا لا ينكح في الجنة أو وهكذا بإطلاق هذا يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم على كل حال ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا وإن كان نقل الجواز فيه عن أحد التابعين هو معاويها بن قرة إلا أنه يمكن أن يقال بأنه لم يبلغه ذلك ولكنه انعقد الإجماع بعده على التحريم وألحق العلماء بالأكل والشرب كما قال القرطبي رحمه الله ما في معناهما مثل اتخاذ القلم والأدوات أدوات هندسية مثلا والمكحلة ونحو هذا من الذهب والفضة سواء كان ذلك للرجال أو للنساء لا فرق واضح لأن التحريف من يتعلق الأكل والشرب لا يختص بالرجال والله أعلم فضلنا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من دي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب بيه بعيد بيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل يقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء من ذي لمة عندنا اللمة وعندنا الجمة ما الفرق بينهما الجمة أطول من اللمة فاللمة هي الشعر الذي يبلغ إلى شحمتي الأذنين طيب هنا يقول من ذي لمه له شعر يضرب منكبيه يعني من الجهة الخلفية من الخلف يضرب منكبيه ومن الجوانب يكون إلى الأذنين نعم وجاء أيضا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف شعره بأن له أيضا جمه فيمكن أن يكون هذا في بعض الأوقات وهذا في بعض الأوقات والجمة هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين نعم ما رأيت من ذي لمة قيل لها ذلك لأنها ألمت بالمنكبين نعم و... و... وجاء عند أبي داود في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام قال في حلة حمراء الحلة ثوبان لكن من أهل العلم يقول إن أحدهما فوق الآخر وبعضهم يقول لا هما ثوبان أحدهما إزار والآخر رداء هم اتفقوا على أنهما ثوبان نعم وعلى كل حال الأشهر أنهما إزار ورداء قيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما قد حل على الآخر سواء كان فوقه أو كان هذا إزار وهذا رداء فإن الرداء كما هو معلوم يصل إلى الإزار وهذه الحلة قال حلة حمراء طبعا هذا الحديث يتعلق بمسألة وهي هل يجوز لباس الأحمر أو لا لأنه سيأتي النهي عن هذا فهذا الحديث في حلة حمراء هذه الحلة الحمراء فهم بعض أهل العلم أن ذلك يدل على جواز لبس الأحمر كما سيأتي فما هي الحلة الحمراء بعضهم يقول هي برود اليمن كما يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله وبعضهم يقول لا يقال له حلة حتى يكون جديدا لحلها عند. لحيها لحلها عن طيها وعلى كل حال من يقول بأن لبس الأحمر جائز يحتج بهذا الحديث نعم و ابن القيم رحمه الله يعترض على ذلك على من يحتج بهذا الحديث على جواز لباس الأحمر بناء على ماذا يقول هذه حلة حمراء وهي من برود اليمن فابن القيم رحمه الله يقول إن البرود اليمانية ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط من لون آخر خطوط سوداء فيها أعلام سوداء فليست خالصة الحمره فمنسوجه بخطوط حمر مع الاسود كسائر البرود اليمنيه وأنه أطلق عليها حمراء باعتبار الغالب يغلب عليها اللون الاحمر كما نقول في هذه الغترة الان شما بأنه احمر مع أنه يخالطه لونا اخر وهو البياض فهو ليس بالاحمر الخالص، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، المياثر الحمر، وسيأتي الكلام على المياثر، لكن لاحظ هنا قيدها بالحمر، باللون الأحمر، نعم منهي عنه بدلالة هذا الحديث. فيما فهمه بعض أهل العلم وعلى كل حال الحافظ بالحجر رحمه الله ذكر في حكم في ذكر من كلام أهل العلم في حكم لبس الأحمر سبعة أقوال سبع بعضهم يقول إن الذي يحرم بعضهم يقول إنه جائز بإطلاق لأن هذا الحديث يدل على في حلة حمراء وهذا جاء عن جماعة من الصحابة كعلي وطلحة الله من جعفر والبراء وعن جماعة من التابعين كالنخعي وابن المسيب الشعبي وأبو قلابه وأبو وائل كل هؤلاء قالوا إنه جائز بإطلاق لأن هذا الحديث يدل على الجواز وبعضهم قالوا يحرم بإطلاق وبعضهم يقول الذي يكره هو المشبع دون غيره هذا قال به بعض التابعي وبعضهم يقول يكره لقصد الزينة أو الشهرة ويجوز في البيت والمهنة وكذا كما يقال يعني الرجل يجوز له أن يلبس لبس النساء في البيت ولا لا يعني النعال وما أشبه هذا وهكذا لو أنه لبس فروة المرأة يدف بها في البر وجالس هوياها لا للزينة يخرج به للناس هذا جائز لكن يخرج يجزيها بنعال نساء الناس يخرج فيها للعمل ما يجوز لكن لو أنه يجتاز في الصالة ب ب ب نعلم رأته لبيسه قال هذا حرام وتشبه الجواب لا واضح لكن ما يلبس ثوب امرأته ويقال هذا في البيت جاهز واضح وعلى كل حال وبعضهم يفرق بينما صبغ غزله ثم نسج فهو جائز دون ما صبغ بعد النسج وهذا ليس عليه دليل صحيح ثابت وإنما أخذه من كون البرود اليمانية إنما تصبغ قبل النسج نعم وبعضهم يقول هذا المقصود به الأحمر اللي هو صبغ بالعصفر وهذا الواقع أنه لا يختص به على كل حال بعضهم يقول الأحمر هو الخالص دون ما خلطه غيره ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم وإنما ذكرت هذه الأقوال وإن كنت لا أحب ذكر الخلاف والاستطراد فيه لسبب أنه كثير من طلاب العلم أحيانا يظن أو يتوهم أن هذا القضية مفروغ منها وهذا غير صحيح نعم. وعلى كل حال جاء عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وهذا مخرج عند أبي داود بإسمان صحيح عليه برد أحمر على كل حال بعض أهل العلم مثل الطبري بن يقول يجوز أن يلبس الإنسان أيلون أشكال لكن يقول لا أحب لبس الأحمر الخالص لأهل زماني والسبب ما هو للنهي هو يرى أن الحديث هنا يدل على الجواز يقول لأن ذلك في زماننا يخالف المرؤة فإنه ليس من لبس أهل المرؤات طيب إذا وجد عصر من العصور صار من لبس أهل المرؤات عنده بن جريض لا إشكال ولذلك النهي عن لبس المعصفر باعتبار أنه من زي المشركين هذا الآن ما عاد يربسونه المشركين وما عد يصبهون بهذا فلا يقال إنه يمنع واضح فبن جريف يمنع منه في زمانه لأنه يخالف لبس أهل المرؤات فقط تضح وعلى كل حال لكن هل إذا خالف الإنسان المرؤة يقال, يقال إنه فعل شيئا محرما يأثم لا لكن قد يدخله ذلك أحيانا كما قال ابن جرير في لبس الأحمر في زمانه أنه يكون له ثوب شهرة وثوب الشهرة في نهي عنه هل يلبس الإنسان ثوب شهرة وعلى كل حال الإنسان لا يلبس الأحمر الخالص نعم لا يلبس الأحمر الخالص وعندنا حاضر وعندنا لو فرضنا أن هذا الحديث يدل على الجواز يعني والعلماء لم يتفقوا على أن هذا المراد به الأحمر الخالص يحتاط الإسان لنفسه وتعيد عن مثله هذا الأحمر الخالص أما ما نلبسه نحن الآن هذا ليس من الأحمر الخالص لكن سلو لبس في نيلة رياضة حمر خالصة ما فيها أي خط آخر مثلا يقول لا تلبس هذا الأحمر واضح ويوجد بعض الثياب الصوف لونها أحمر أحمر ويقال للساء لا تلبسها واضح والله أعلم لكن هذا ليس محل اتفاق كما رأيتم تفضل وعن البراء بن عازب أيضا رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القصي وعن نبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع الأمر الأصل أنه يدل على الوجوب وأنه يدل على التحريم هذا الأصل إلا لصارف وذكرت في مناسبات شتى بأنه توجد أشياء توجد أشياء ورد فيها نهي أو ورد فيها عمر ومع ذلك من أهل العلم لا يحملها على الوجوب قد يكون قول الجمهور أو التحريم. وهذا الحديث الأشياء المذكورة فيه فيها نماذج لهذا قال أمرنا بعيادة المريض عيادة المريض قيل لها عيادة للعود والتكرر أمر يحصل مرة بعد مرة الجمهور يقولون إن عيادة المريض لا تجب وإنما هي مستحبة لاحظ الجمهور مع أنه أمر يقولون مستحبة ولا تجب وبعضهم يقول فرض كفاية فالأمر لمجموع الأمة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا الأمر متوجها إلى كل فرد بعينه وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول الذي يقتضيه النص وجوب ذلك وهذا اختاره جماعة من أهل العلم به قال ابن الجوزي ولا جري وعلى كل حال يدل عليه ظاهر الحديث ومما يدل على الوجوب أيضا حديث خمس تجيب للمسلم على أخيه لاحظوا هذا الحديث نحتاج إليه في الأشياء المذكورة أيضا لأنه ورد فيها الخلاف خمس تجيب لاحظ هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وهناك خمس تجيب بلفظ الوجوب تجيب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميد العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة وهو مخرج الصحيحين وفي لفظ عند مسلم أو بل هو في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس والأصل أن الحق والتعبير بمثل هذا يكون ليش للوجوب أليس كذلك حق واجب ثابت نعم حق المسلم على المسلم خمس فهذا كله يدل على الوجوب لكن هل هذا الوجوب على الأعيان أو الوجوب على الكفاية يحتمل بحيث أن هذا المريض هل يجب على كل واحد أن يذهب إليه ويعوده نعم طبعا يستثنى من هذا ما إذا كانت حالته لا تستدعي ذلك بمعنى أنه إذا كان يتضرر من هذا يتضرر من للزيارة يتأذى بها إما لأن مرضه لا يحتمل الزيارة وإما لأنه يتأذى نفسيا يعني بعض المرضى لا يريد أن يرى الناس ولا يقابلهم ولا يزورونه ولا يرون على هذه الحال فأنت تريد أن تحسن إليه وتؤذيه فلا داعي للأذية وهكذا لو كثر عليه الناس فتقول ذلك عليه واضح هذا والعلماء أيضاً اختلفوا في ضابط المرض الذي تكون فيها العيادة ما ضابطه لو أوجع درسه هل يعاد بعض العلماء قال عمداً من يقال له مرض وإعتلال الصحة فإن هذا يدخل فيه على كل حال يمكن أن يرجع في هذا إلى العرف ما يسمى مرض في العرف فإنه يعاد فيه فمريض وما لا يكون مرضا فإنه لا يدخل في هذا على كل حال قال واتباع الجنازة عرفنا الفرق بين الجنازة والجنازة لا لا ما قلنا الجنازة بالفتح النحش بالكسر المحمود والعكس. نعم نعم قلنا فوق للفوق وتحت للتحت جنازة لي أي وجنازة للذي فوق النعش جنازة للمحمول نعم على كل حال هنا اتباع الجنازة يحتمل أن يكون اتباع للتشييع طيب والموا التشييع يكون لل الدفن إلى المقبرة ويحتمل أن يكون ليش لي الصلاة عليها وفي الكلام على كل حال على أبواب الجنائز ذكرت لكم بعض الروايات وبعض الحديث التي قد يفهم منها أن الذي يحصل له القراط وأنه هو الذي من بيتها إذا كانت تجهز في البيت و... و... وعلى كل حال الجمهور يقولون هذا فرض كفاية يعني اتباع الجنازة الصلاة عليها أو الصلاة عليها وكذلك تشيع الجنازة إلى الدفن كل هذا من فروض الكفايات وهذا هو الظاهر والله أعلم هل تطالب جميع الأمة يتبعون كل الجناز ها سيكون نعم هذا أمر واضح كل ما علم بجنازة يجب عليه أن يتبعها ففرض أن المسجد اللي يصلي فيه يتصلى فيه الجناز كل فرض يحتاج رحي هذا إنما يوجد بعض هؤلاء طيب قال بعيالة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس تشميت بعضهم يقول بالسين تسميت وبعضهم يقول بالشين الخليل بن أحمد الفراهيدي وثعلب من أئمة اللغة يقولون هو بالسين تسميت العاطس وذهب بعضهم كأبي عبيد إلى أنه بالشين تشميت لماذا قيل له هذا؟ يقول أن العاطس يحصل له اضطراب فيضطرب كل عضو أو عظم في رأسه يهتز ويضطرب نعم. وفي عنقه فكأنه إذا قيل له يرحمك الله كأنه قيل أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله قبل العطاس وهذا قد لا يخلو من تكلف دعاء له بالرحمة لأنه قال الحمد لله لكن لماذا قيل له تشميت؟ نعم له قيل له تشميت على كل حال ومن قال إنه بالسين قالوا معناه رجع كل عضو إلى سبته بعد هذا الاضطراب اللي حصل معروف أن العطاس لا شك أن يحدث الإنسان ولهذا إن لم يكن من زكام فإنه يدل على صحة الإنسان ولهذا يحتاج أن يحمد الله عز وجل على ذلك بعضهم يقول يحمد لأن الأبخرة لاتصاعد إلى الدماغ تضره فإذا خرجت يحمد الله عز وجل على ذلك فهذا هو المطلوب خلافا لما عليه أهل الكبر والعتو يكرهون ذلك وأخبار بعض الملوك والكبراء في هذا مشهوره ومعروفه لربما قتل الرجل الذي يعطس عنده خاصة إذا عطس بصوت مرتفع لاحظتم كنت تكلمت على هذه الأشياء أو على بعض هذه الأشياء في بعض الشروح قديما ذكرت أشياء ونماذج و من أخبار هؤلاء وكيف أظن في أول دورة سنة 1413 ولا لا اللي عطس عند الملك وراد قتله ثم حلف له وجاء بشهود أن هذه عطسته كان بعضهم بعض الملوك قديما كانوا يتشامون بالعطاس ويكرهونه والله المستعان على كل حال وبعضهم يقول بالشين ما بمعنى صان الله شواميته أي قوائمه التي بها قوام البدن عن خروجها عن حد الاعتدال وبعضهم يقول معناه التشميت أن تدعو له أن الله أن تداع له بأن الله يبعده عن الشماتة وبعضهم يقول كل داع بخير هو مشمت ولعل هذا هو الأوفق هذا قال به ابن الأنباري وهو إيمان في اللغة كله داعم بخير حينما تقول له يرحمك الله دعوت له أن يبتعد عن الشمات ولا يشمت به أحد ليس كذلك فالتشميت هو قوله يرحمك الله فدعاه له بخير بعضهم يقول إنك إذا قلت هذا أزلت عنه الشماتة على كل حال تشميت العاطس كثير من أهل العلم قال إنه مستحب وليس بواجب مع أنه هنا فيه أمر وأيضا الحديث الآخر في التصريح بالوجوب خمس تجب للمسلم وعلى كل حال بعضهم يقول هذا فرض كفاية إذا عطس أرد عليه واحد فإن فإن ذلك يكفي، لكن يدل على الوجوب ما سبق وهكذا في قوله حق المسلم على المسلم ست وذكر إذا عطس فحمد الله فشمته رواه مسلم شمته وهذا خطاب لي للمفرد خطاب للمفرد وليس خطاب للجماعة وعند البخاري يجب للمسلم على المسلم وهذا للأفراد هذا قالت الظاهريه بالوجوب وهذا هو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله أن تشميث العاطس واجب ولا يقال إنه سنة ولا يقال إنه فرض كفاية من سمعه لكن بشرط أن تسمعه قد حمد الله يعني بعض الناس يقول أنا أعرف أن فلان أحمد الله أنا ما سمعته الآن يمكن إنه قال بصوت منخفض نقول له نحن إنما نقول له ذلك متى إذا إذا إذا حميد الله فإذا ما سمعنا فإننا لا نقول له هذا إذا عطس فحمد إذا عطس فحميد الله فشمته نعم وهذه الحديث الأمر حق المسلم تصريح الوجود كلها تدل على أنه واجب ولا يقال أنه سنة لا فرض كفاية والله أعلم قال وإبرار القسم أو المقسم طبعا هنا إبرار القسم ما لم يكن قد حلف على إثم مثلا أو حلف على شيء قد يكون غيره خيرا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير واضح فالشاهد أن الإنسان كما يقول العامة ما تقطع حلف هذا الإنسان حلف عليك نعم أن تطعم عنده أن تدخل عنده حلف أن تركب معه أن تركب في الأمان ونحو هذا يبر بهذا القسم وعلى كل حال خلاف ذلك يلحقه بالحرج ويكون سببا أيضا لخلاف المقصود لأن مقصوده هو الإحسان لربما أو لأنه يرى أن له حقا عليك فإنك تستجيب لهذا وتبرر بقسم ثم يفاجأ أنك قد عملته بخلاف ما كان يتوقع فتقع الوحشة بسبب ذلك قال وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم هذا واضح صر أخاك ظالما أو مظلوما وإجابة الداعي وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على إجابة وجوب على إجابة دعوة العرس وأما غير دعوة العرس فإن ذلك يحسن ويستحب وكل هذا مقيد ما لم يكن هناك منكر ما لم يكن هناك منكر والأحاديث تدل على هذا على كل حال العامة والخاصة فعل الصحابة رضي الله عنهم. و... طيب وهناك من قال على كل حرب الاستحباب حتى في وليمة العرس والأقرب الوجوب في وليمة العرس إلا اجتبرت على منكر ولكن يبقى النظر فيما إذا كانت الدعوة عامة هكذا كما هو الآن الذي يدعى الناس دعوة عامة عرص هل هذا يجب وكذلك ما يشبهها من رسال البطاقات باسمك أنت ولكنها ترسل لخلائق ولا يدرى هل هذه الرسال جاء أو لا ما خصك بهذا بمعنى أنه وإنما هي رسائل اللي ممكن كتبوها الأولاد أطاهم قائمة وجلسوا يكتبون أو هم جلسوا يفكرون ويكتبون أصف ذهني كما يقال في المعارف والجيران ومن رأوه ومن سمعوا عنه كتبوا لخلائق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى فدعوهم فهل هذه تعتبر مما يجب ولا بخلاف من قيل له تعال دعوة على كل حال قال هنا وإفشاء السلام إفشاء السلام أيضا الجمهور يقولون بأن ابتداء السلام مستحب يقولوا المستحب، وليس على على العيان وإنما يقولون سنة كفاية، بخلاف رد السلام فإنهم يقولون فرض كفاية، وهذا نقل عليه ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، مع أنه خالف في هذا الظاهري فقالوا بالوجوب. هنا قال إفشاء السلام بمعنى إشهاته وإظهاره ونشره وما أشبه هذا وفي لفظ عند البخاري ورد السلام رد السلام وكما سبق في الحديث خمس تجب للمسلم منها رد السلام نعم ولا شك أن رد السلام أكد من إقاء السلام والابتداء به. وضعضو آل بنك الحافظ بالحجر، أحمده الله يقول إنهما متلازمان. لأن الافشاء يكون بإشاعة السلام أن تبتدى بالسلام والرد أيضاً. إذا رد الإنسان قالوا عليكم السلام كل هذا من افشه وإشاعته وإذاعته ونشره في وبالرد أيضاً. على المسلم قالوا وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة في رواية عند النسائي نعم في قوله أو تختم عن حلقة الذهب حلقة وعلى كل حال وفي رواية في الصحيحين عن خاتم الذهب خاتم الذهب وهذا متوجه إلى من؟ إلى الرجال وعن شرب بالفضة هذا يدخل فيه الرجال والنساء ونسبق الكلام على هذا وعن المياثر المياثر المياثر يقول أبو عبيد رحمه الله المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير لاحظ كلام أبي عبيد ذكر شيئين ذكرت ثلاث أشياء حمر مراكب العجم من ديباج وحرير كل واحد من هذه الأوصاف يمكن أن يكون علة للتحريم واضح. فإذا كانت من مراكب العجم النهي للتشوى وإذا كانت من ديباج وحرير فإن لبس الحرير الجلوس عليه داخل في هذا وإذا كانت حمر فللنهي عن الحمرة لكن هنا قال وعن المياثر وما قيد هذا بالأحمر لكنه جاء في رواية عند أحمد وأصحاب السنن مقيدا بالحمر عن المياثر الحمر ليس كل المياثر وجاء عن علي رضي الله عنه نهي عن مياثر الأرجوان عند أحمد وأبي داود والنسائي سندا صحيح نهي ومن اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن مياثر الأرجوان يعني يعني الحمر الحمر وعلى كل حال هذه المياثر ما حقيقتها ما هي فسرها ابن جرير الطبري رحمه الله بأنها ما يوضع على السرج للفرس أو الرحل للبعير من الوطاء وطاء يعني مثل ما نقول الآن لو وضع مثل وسادة لينه يجلس عليها الراكب من أجل أن يكون ذلك أريح في الجلوس فهذه المياثر توضع على الرحل وعلى السرج نعم، من الأرجوان الأحمر من الديباج الأرجوان كما جاء عن علي رضي الله عنه نهي عن مياثر الأرجوان بعضهم يقول الأرجوان يعني الحمراء شديدة الحمراء خالصة فكأنه يقول أصل المياثر حمراء فكأنه يقول مياثر الأرجوان مثل الأسود الحالك يعني الحمراء شديدة الحمراء أو الخالصة أو الصافية واضح المياثر أو مياثر الأرجوان فإذا كانت من حرير فلنهي عن الحرير وإن كانت من غيره فقد تكون لأنها تشبه بالأعاجم أو لأنها حمراء وقد نهي عنه واللباس كما قلنا جاء فيه ما سبق طيب وعن المياثر جاء عن عمران بن حسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان الأرجوان كما قلنا هو الأحمر ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكثف بالحرير، مكثف بالحرير كما قال الحسن ما ذكره أشار إلى جيبه يعني من هنا أساس هذا يكون في خشونة في الرقبة، فيضعون هنا مصافط الجيب الذي تدخل يدخل مع الرأس أو ما يلي الرقبة من الحرير يكون أنعم وأرق وال يعني ألطف. واضح. فعلى كل حال. ال أيضا جاء من علي عن علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القصي والميثره الحمراء. لاحظ. الميثره الحمراء هذا يمكن إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص بأن هنا يقال ما جاء عن النهي عن المياثر بإطلاق فإنه محمول على ما جاء مقيدا بأنها حمراء فإن كانت من حرير فهذا أشد هذا أشد لماذا ينهى على الحمراء هل لأنها من لباس العجم يمكن من زي العجم واضح قد يكون الكلام على الحمراء من أهل العلم ذكر غير هذا وكنت ذكرت قديما بعض الأشياء حتى إن بعضهم قال إن الشهوة تتبع الحمراء بعضهم ذكر مثل هذه التعليلات ورد فيها حاديث وآثار لك لا تصح واضح ما تصح لكن تكفينا هذه الحادث في النهي، لكن في التعليلات يعني قال وعن القسي هذه ثياب من حرير تنسب إلى القسي وهي بلدة في مصر بلدة في مصر، وبعضهم يقول هي ثياب مضلعة. فيها حرير وفيها خطوط عريضة كالأضلع والنوي رحمه الله يقول إنها ثياب مخلوطة بالحرير مخلوطة بالحرير وجاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه لما سئل عن هذه الثياب لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قال هي ثياب مضلعة أتتنا من الشام أو مصر في رواية عند مسلم من مصر والشام مضلعة فيها حذير أي خطوط عريضة كالأطلع هذه القصي قال والاستبرق وهما غلظ من الديباج قال والديباج كذلك فضلنا. تعبتم؟ ها؟ تعبتم؟ ها؟ تعبناش لا لأنتم ما عليكم مني. لكن أنتم تعبتم؟ ها؟ وإيش اللي أتعبكم؟ تعبتم؟ يا جماعة الخير إلى الساعة عشر ساعة ونص نجلس. إحنا بدينا ثمان ونص والآن تبغون أن نتوقف في ساعة لا, لا ما عليكم مني ما عليكم تتحملون قليلا بس تهيمنا الحديثين تبغون أن نخل تبغون ما ما ننتهي من الكتاب ولكن هيئة حمافي كبير حنفي كبير هو يبغى يأخرنا عشان نبتل في عنك ها الله المستعان أمس كنت عند الأخوان في الجبيل يقولون ما انتهى درس عنك إن شاء الله بينتهي هذا الفصل قال ترى إحنا مسكين السيرة نام طلاب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 وفي لفظ جعله في يده اليمنى يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب اصطنع خاتما من ذهب يعني اتخذه وطلب من الصانع أن يجعل له هذا الخاتم وكان عليه نقش مكتوب عليه محمد رسول الله في ثلاثة أسطر هكذا كتب على خاتم الذهب وهكذا كتب أيضا على خاتم الفضة يقول اصطنع خاتما من ذهب وكان هذا في البداية ثم بعد ذلك جاءت المصوص التي تدل على تحريم الذهب على الرجال وأما النساء فإنه يجوز وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله الإجماع على جواز لبس خاتم الذهب للنساء وكذلك نقل الإجماع على تحريم ذلك على الرجال وليس فقط الحافظ بن حجر بل نقله أيضا قاضي عياض وابن دقيق العيد شارح هذا الكتاب وإن خفي هذا على بعض الصحابة رضي الله عنهم نقل عن خباب رضي الله عنه بل ذلك ثابت في صحيح البخاري خباب رضي الله عنه كان عليه خاتم من ذهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له ابن مسعود رضي الله عنه أما آن لهذا الخاتم أن يرقى قال إنك لن تراه علي بعد اليوم ونزعه ما هذا يقال إنه لم يبلغه إنه قال فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه في باطن الكف إذا لبسه بعضهم يقول لألا يظن أنه فعل ذلك للتزين نعم وإن مال الحاجة إليه من أجل الختم والإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا أين يجعل فص الخاتم إلى أعلى ولا إلى أسفل؟ فقال ما جاء في بطنها ولا ظهرها أمر ولا نهي يعني هو مخير وكان بن عباس رضي الله عنه يجعله فصه إلى أعلى ونقل هذا أيضا عن غيره على كل حال قال فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس يعني صاروا يربسون خواتم الذهب جاء في بعض الروايات ما يدل على أن أهل اليسار هم الذين فعلوا ذلك جاء في بعضها أنها فشت يعني خواتم الذهب خواتم الذهب فيهم وقال ثم إنه جلس أي على المنبر كما يوضحه روايات أخرى فنزعه وقال جاء في رواية فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يعني ما جاء ورقى المنبر وقال لهم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإنما حمد الله وأثنى عليه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في ابتداء الخطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يقتصر يصعد في صعود المنبر على خطمة الجمعة مثلا وإنما إذا عرض عمر صعد المنبر وخطب الناس يقول فنزعه وقال قال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم وفي لفظ هذا اللفظ عند مسلم جعله في يده اليمنى جعله في يده اليمنى لاحظ والروايات ليست متفقة على موضع الخاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أين كان في أي يد في صحيح مسلم الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى هذا حديث أنس في صحيح مسلم وعند البخاري قال جويريه ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى وعند الترمذي عن ابن عمر فتأخذت به في يمينه ثم قال إن اتخذت هذا الخاتم في يميني فحط فلاحظ هذه الروايات الآن وغيرها من الروايات جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وهذا عند أبي داود والنسائي في إسناد صحيح كان يتختم في يمينه وجاء عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى وهذا ثابت عند أبي داود وجاء عن محمد بن اسحاق قال رأيت على رأيت على الصلت ابن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل قصه على ظهرها قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك يعني في أي يد ها؟ اليمنى اليد وهذا عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح وجاء عن عبد الله بن جعفر أيضا أنه كان يلبس خاتمه بيمينه وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه وجاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتخذ تمام في يسارهما لاحظت الروايات الآن كل هذه الروايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتي خاتمه وتختمه وعن غيره أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض العلماء كالبيهقي من حاول أن يجمع بطريقة حيث ذهب إلى أن الذي كان في الأول في اليمين هو خاتم الذهب فلما نازعه واتخذ خاتم الفضة جعله في اليسار ولكن هذا لا يخلو من إشكال عند تتبع الروايات وبعضهم يقول كان في أول الأمر عموما غض النظر عن الذهب كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتختم في يده اليمنى ثم حوله إلى يساره وهذا الذي ذهب إليه البغوي رحمه الله في وجه الجمع بين هذه الروايات والمالكية والحنابلة يقولون إن اليسار هو السنة يجعل الخاتم في اليسار وكان أحمد رحمه الله يقول هذا أثبت وأقرب وأحب إلي أن يكون في اليد اليسرى والدار قطني أيضا رحمه الله كان يقول بأن المحفوظ أنه يتختم في يساره وأنه كان في الخنصر هذه آل صغيرة جيد لكونه طرفا فهو أبعد من الامتحان فيما تتناوله اليد يعني اليسرى ويقول لي ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله كن في طرفها بهذا هذا الأصبع الذي أثره قليل وعمله قليل في أخذ الإنسان وحاجته ونحو ذلك وذهب الشافعي إلى أنه يكون في اليمين أفضل وعلل هذا بأنها أحق بالإكرام فكونها تزين بالخاتم أو لا وأجمل والحافظ بن حجر رحمه الله حاول أن يجمع بطريقة أخرى ففصل قال إن كان هذا الخاتم قد لبس للتزيين فإنه يكون باليمين للزينة باليمين إكراما لها جيد وإذا كان هذا قد لبس من أجل الختم به ففي اليسرى لأنه يكون تكون كالمستودع له مودع فيها للحاجه فقط نعم وإذا أراد تناوله بيده اليمنى وختم به يقول وربما ترجح أنه في اليمنى مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء آلة الاستنجاء فيصان الخاتم حيث كان مكتوبا ب بي... يعني إذا كان الختم يوضع في اليمين يصان عن اليد اليسرى وإذا كان للزينة فهي أولى اليمنى التزين والإكرام نعم. والنوع رحمه الله نقل الإجماع على جواز الأمرين وأنه إن لبسه في أحدهما فلا كراها لكن الكلام أيهما أفضل والعجيب حينما الإنسان يقف أحيانا ويتأمل ويبحث وننظر إلى حالنا نناقش يعني وين الأفضل في الخاتم وهذا ولا هذا وحينما نغتاب الناس ونفعل الأشياء المحرمة الواضحة الصريحة التي وردت فيها النصوص التي لا أشكال فيها وبالإجباع أن الغيب حرام وأن الله نعم النصوص التي تدعو إلى التبكير للصلاة وهذه ونبدأ نجادل السواك هل يكون باليد اليمنى ولا باليد اليسرى والخاتم يكون باليد اليمنى المهم أن الخاتم نعم يكون بالخنصر ولا يكون ب ب بغيره لاسيما المسبحة هذه والوسطى فقد ورد النهي عن ذلك واضح ورد النهي عن هذا و جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعه في أصبعي هذه أو هذه فأومى إلى الوسطى والتي تليها وعند غير مسلم السبابة والوسطى هذا في نهي نعم وكان صلى الله عليه وسلم يضعه في الخنصر نعم و على كل حال المدة التي لبس فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب هذا جاء من حديث أنس في الصحيحين أنه رآه على النبي صلى الله عليه وسلم في يده يوما واحدا وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه إسناد صحيح عند النسائي ثلاثة أيام. يمكن يقال أن أنا أسرعه يوما واحدا، وبن عمر رأى ثلاثة أيام. ومن أهل العلم من قال يوما كاملا يوم بليلته. نعم. فمن الليل فكانوا حسب اليوم اللي قبلها وإلى الفجر فكانوا حسب اليوم. هذا كل حال مثل هذا. المقصود أنه لبسه مدة يسيرة وكان هذا بعضهم يقول في السنة السابعة للهجرة وبعضهم يقول في السنة السادسة للهجرة وبعضهم جمع بين هذا وهذا أنه كانت آخر السنة السادسة وبداية السنة السابعة وذلك في مدة الهدنة والهدنة كانت صلح حديبي في السنة السادسة في ذو القعدة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في الحجة وأرسل الوفود إلى الملوك في المحرم من السنة السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما أراد أن يبعث الوفود يرسل قيل له بأن الملوك لا يقرون كتابا إلا إذا كان عليه ختم فاتخذ عليه الصلاة والسلام الخاتم ولذلك هاديو يقال بأن لبس الخاتم سنة أو يقال لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حينما لبسه لبس الصحابة رضي الله عنهم خواتيم وهذا يدل على أن الإنسان فيؤجر على قصد الاتباع لكن هل هذا من الأمور التعبدية الأمور التي طولب الناس بالاتباع والاقتداء فيها الجواب لا لكن من فعله من لبسه محبة و... لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيسه فإنه يؤجر على هذا وتكلمت في بعض المناسبات على قضايا الاتباع وأن هذا أنواع في قضايا تعلق باللبس والأكل والأشياء العادات و... نعم. وبعض أهل العلم قال لا يلبس الخاتم إلا من كان له سلطان من أجل الختم وهذا غير صحيح لأن الصحابة لبسوا خواتم كما هو معلوم وألقوها لما ألقاه وهكذا لما اتخذ خاتم بل إنه صلى الله عليه وسلم روجاه في بعض الروايات عرض عليهم من أراد يعني, يعني يتخذ خاتم خاتما مثله لكنه لا يكتب عليه كما كتب على هذا الخاتم وجاء جماعة من الصحابة أنهم كانوا ولم يكن لهم سلطان ذكر هؤلاء الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار فالشاهد أنه لا يشترط أن يكون من أصحاب السلطان نعم والله أعلم طيب على في لحظ يعني عند مسلم جعلها في هذه اليومتين من, من هذا نعم السلام عليكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه الثبابة والوسطى ولمسلم نها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع طيب لها على لبوس الحرير وسبق الكلام عليه إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى السبابة هذه شقال لها المسبحة وقيل لها لأنه يسبح بها ويدعى بها وقيل لها السبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند المخاصمة والسبوة تسميتها بالمسبحة أحسن واليضاء قالوا لمسلم أنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع أو هنا للتنويع والتخير يعني ليست للشك يعني يرخص باليسير منهم على قدر أصبع يعني بعرض الأصبع هكذا يعني مقدار كم يجي سنتي تقريبا أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وعند النساء لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع وهذا باعتبار الأكثر وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة رواية لهذا الحديث لا يصبح منه إلا هكذا أصبعا أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة والمقصود به كما ذكرت سابقا أنه العرض، يعني ممكن يكون من أول الثوب إلى آخر الثوب طولا على عرض أربعة أصابع ما هو المقصود رقعة بهذا المقدار؟ لا وإنما بهذا العرض، عرض أربعة أصابع خط ويمكن أن يفصل يجعل من هنا خط ومن هنا خط على أصبعين أصبعين مثلا نعم فيكونوا كالعلم على الثوم وفي رواية عند مسلم إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير والله أعلم يكفي هذا صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه سؤال واحد وهذا سؤال ثاني جاء وأنتم تقولون نريد ننتهي من زمان لكن لا بس أجيب على هالسؤالين وبعد ذلك لا تسألون شفويا خلوني أذهب جزاك الله خير على هالرقح يقول لو دعيت لزواج مناسبة أخرى ولكن أحب الذهاب لمن أحب. فما الحكم تذهب للزواج ما حكم ما يقام من حفله وعرضه وهذه العرضة فيها ما يقال له الزير لا هذا منكر يقال ما هو القول الراجح يقول ما هو القول الراجح في تشقير الحواجب تكلمت على هذا من قبل وقلت ان مثل هذا يترك لأن أقل ما فيه أنه تشبه بالنامصة والنامصة ملعونة ولا يجوز التشبه بالفاسقات وأما من حيث التوصيف الفقهي فنعم هذا التشقير ليس بنمص لأنه نمص في إزالة للشعر لكن الإزالة ليست من هي لذاتها مقصودة لأن الشعر ثلاث أقسام في جسم الإنسان منهما ينهى عنه منهما يؤمر به منهما مسكوت عنه فهذا التشقير هو ليس بإزالة ليس حقيقة النمس لكن هذه الإزالة لماذا منع منها بالحاجب لأنها تغيير لخلق الله من أجل الحسن فهذه النامسة ما لا تفعل المشقرة من يراها هي في المآل تشبه النامسة تبدو حواجبها دقيقة والنساء لو يعقلون كان عرفوا أن هذا منتهى القبح وليس بجمال وسمعت كثير من النساء يسألون لأنه بعد ما كانوا يشقر وإذا تركوه صار تشوي وصار مشاكل وصار بلاوي وإذا نظرت إلى هذه الأشياء اللي يفعلونها حتى النام الصهابي إذا زالت ونظرت إليها تقول بسم الله الذي لا يضر مع سمي شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع البصير عودوا بكلمات الله التمات من شر ما خلق وهكذا ما يضعون من الأشياء غريبة عجيبة من هال أصباغ التي يضعونها على وجوههم وفوق فوق الجفون العيون من سواد أو ما يشبه السواد أو رمادي أو أخضر أشياء عجيبة مقززة إذا رأيتها تقول صلى الله أن أن يعين أزواجهم هؤلاء يرزقهم الصبر والثبات وحنا أخرناكم اليوم ما أخرنا هو الموعد الطبيعي ترد لكن بما أنك بنتريدون تبكون فلا نشغلكم الآن ب så är det